なんで prometh どういう感じで 何で セクウィンはディフェルディスナッシュアブスカム。<Pro c> <line> ولكن يجب ان و ا ل ا د ل م ت ح المتحده المتحده ا م ت ح د ه ا ت ح د ه ا ل ا ل م ح د ة م ت المتحده م ت ح د ه ا ل م ت ح ا ل م ت ح د المتحده المتحده ا ل المتحده المتحده ل م ت د ه ا ل م ت ا ل م ت ب د ه ا ل ا ل ا ل ت د ه ل م ت ح د ه المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل ا ل د المتحده المتحده المتحده المتحده المتحده ا ل ا د ل م ت ح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 オーマリズム。 ولكن ماتيسة يجب ان يكون <أصفليك> ا ل م س ل م ي ة في المسلمين ا يجب ان يكون المسلمين في المسلمين يجب ان يكون المسلمين في المسلمين ي なぜなら、おやまは、おやまは、おやまは、おやまは、おやまは、おやまは、おやまは、おやまは、おは、おまは、おやまは、おやまは、おやまは、おやまは、は、 私は。<音楽> فقط <تصفيق> لانه لا يمكن ان يكون ي د ي ك زوجك فقط لانه لا يمكن ان يكون لديك زوجك فقط لديك زوجك ولكن يجب ان يكون هذا المسجد <سؤال> من المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ا ل م س د المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ا ي م س ج د المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المس قلت لك انني اخطر اني دائما افتح منك アメリカンセットスキャたいとの分析をして、アクションの分析をの分析をしして、アクンのンのをしの分をしの分析クの分の分析をして、アクの分て、のしをして、アクショの分析をして、の分析をして、の分の分析をしをの分析をして、のて、ののを 私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たはのように私たちはの私たちはこのように私たはの私たちはこのように私たちはこの私たちはのに私たちはの私はの私はの私はの私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私のは私の私の私の私の私の私のは私の私の私の私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 私はそれを見ることができます。<音声> なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんんでなんでなんでなんでなんんでなんでなんでなんでなんでなんでなんなんでなんでもんんでなんでなんでなんでなんでななんでななんんでなんでなんでなんでなんんでなんんでなんでんでなんでなんでなんでなんでなんんでなんでんなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんなんんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな لماذا يحدث انك تعمل كمان فقط راسه وليس من بطنها سبب ولكن سبب انك تقلدها يعني راسك هو معي بسند الادوات أه... أه... أه... اشتركوا ل ي د ل في د القناه ا ودليل من الخطا في المستطيل لانه لا يمكن ان يكون لديك شفرات فهميه ا او لا يمكن ان ت ك و ه لديك فهميه او لا ويعني أ على بعضه راسك عماله ده الناس بحق خطر خمسون سنه 私たちはこれって、私れれはって、ははははこここて、たはは لكن ا م ا ترى ا م ن الجرس يبقى الزيت و ا ل ص ي ب نمبر ن فاير د الكورن بالسوره ي الجميله ق ي كورسة أخرى أخرى أخرى بقوة The f u l s e rate was 70、mm -hmm. uh, a minute, the r e s p i r a t o r a rate was 15 minute, s the respiratory rate was 140 over 90, the pupil、uh, was unequal. Unequal? Unequal. What is the whole of home in this case? It was a combustion process and a compression. Why has the heat come to, to the generalization if the pupil is unequal with pulse? We have seen a picture of home. 私たちは S3 を見てみましょう。Uh, <enlightened brothers> <sisters> なるほど。 何で どうもありがとうございました。 なぜかというと、私たちはこのような状況で、私たちの状況で、私たちはこの 私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた وبعدين ح ق و ل ي ا ن مرحله حصل ايه حصل、so, ان الارض يكون ر م فاصمت بيه لوين الارض اللي ك بيه؟ اكيد ن نريد ان كملك و دي تزني الارض ي نبيح ده فاصمت بيه ا بيه لكن بلادك يحتاج ب الى مرحله ح التعليم ويجب ان تكون مرحله م التعليم ويجب ان تكون مرحله التعليم どういうことですか アンディー・コリエル・コリエル・コリエル・コリ e ル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエ e コリエル・コ o エル・ e リエル・コリエル・コリエル・コリエル・ o リエル・コリエル・コリエル・コリエおコリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリエル・コリ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 انت ولكن يجب ان ا ك و ن هناك اشياء لا تتعلمون ي ه ذ ا ن الشكل الذي ت معنى كده يجب ان يكون ر هناك اشياء لا ت ت ع ل ش ا ن ي ولكن هنا ا يقومون ن العملات بوضع ع لحانتر الاعدادات ا ة الاستردور م ة ل و بدون ك تفكير ن عمل بتاع ي ا إ ذ ا ن ك ت ت ح ك ع بالتجربه العربيه و تتحكم بالتجربه العربيه و تتحكم بالتجربه العربيه و تتحكم ب ا ت ج ر ب ه العربيه و تتحكم ب ا ل ت ج ر ب ن العربيه و تتحكم بالتجربه العربيه و تتحكم بالتجربه العربيه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 バリケード。<什么> <Türkiye> ولكن ه ا هو موضع م ت ل ا ف ر وافكار و ا ف ي ا ر وافكار و ف ك ا ر وافكار وافكار وافكار وافكار و ا ا ر و ا ك ا ر و ا ا ر و ا ف ك ا و ف ك ر و ب ف ك ا ر وافكار وافكار وافكار وافكار وافكار وافكار و ا ف ك ر وافكار وافكار وافكار ا ف ك ا ر وافكار وافكار و ا ف ر وافكار وافكار وافكار وافكار وافكار وافكار وافكار د ي ن ك ا ر و ا ف ك ا وافكار ا ف ك ا ر وافكار ا ف ك ا ر وافكار و ا ك ا ر و ا ف ك ا ا ف ك ا و ا ا ر و وافكار و ا ف ا ر ا ف ك ا ر ك ا ر و ا و ا ف ك ا ر فاذا ع ا ل ت بلديه عباره عني اطلعت ل ا د ي ه ع ز ا ر ه عني اطلعت بلديه عباره عني اطلعت بلديه ع ا ر ه عني اطلعت ب ل ي ي ه عباره عني اطلعت و ل د ي ه ع ب ك ر ه عني ا ط ل ي ت بلديه عباره عني ا ط و ع ت بلديه عباره ل عني اطلعت بلديه عباره عني اطلعت بلديه عباره عني اطلعت بلديه ع ب ا ل ث ا ن ي ح ا ج ة ع ن بلديه عباره عني ا ط ي ع و ا ل د ي ه ع ب ا ج ة عني د ا لقد لاني اجتمعت بهذا يجي الامر يجب اول ان اكون ه دي اجتمعت ب ه ن ا ا ل ي ه ا ا ي م د يجب ان اكون ايه اجتمعت ب ه ن ا عشوب الامر ي ي ل يجب ك ان ح اكون ي فيه وقت اجتمعت بهذا لأيه مني من الامر ولكن ا ايه ولكن ايه ع د ش A أي ط ولكن ه ايه لو ولكن بطل بي ايه ولكن ا ايه بعد ولكن و ا د سيدي ايه ولكن ايه والاي بي معندوش ح ا ج ة والاو عند ه ا ل ا ت ن ي عنده ا ل ا ل و ا ل ا ي والبيتا والكلام ده ذ ت ق ب كده ا ن ت و عارفين معروف ان ا ل و ل ا د بروكس دي عمقطربول ن ي اتخاذ ه ا من ا شاء بردو ايه بي لان الكلام ده والامتزاز دي قالي develop and early e t يدفعون اجراءات الالهه والبيتا الاتنين يدفعون بردو ا ي develop لكن هناك ا ل جهد لانه يجب ان يكون هناك اجمل ا ن ه يجب ان يكون ه ن ا ا م ل جهد لانه يجب ان يكون ه ن ا اجمل ه و لانه يجب ان يكون هناك ا ج ن ل جهد ل و ن ه يجب ان يكون هناك اجمل جهد لانه يجب ان ي ك و ب ق ن ا ك اجمل جهد لانه يجب ان يكون هناك اجمل جهد لانه يجب ان يكون هناك اجمل جهد لانه يجب ان يكون هناك جهد لانه يجب ان يجب ان يكون في ا و جهد ل مش م و ج و د ي ن ب س ن ي ا ل جهد ل ا البودي, secretor, بتاعتي, لو, لو و ل ي ن ك م ا ن في ا ل ب و د ي س ت ق ب ل الى ا ل م ن ت ق ب ل الى ا ل م س ت ق ب ي الى المستقبل الى ا ل م س ت ق ر ل الى المستقبل الى ا ل م س ت ق ب الى المستقبل الى ا ل ت ق ب ل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل م س ت ا ب ل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل م س ي ق ب ل الى المستقبل الى ا ن س ت ق ب ل الى ا ل س ت ق ب ل الى ا ل م س ت و ب ل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل ا س ت ق ب ل الى ا ل م ت ق ب ل ا ل ا ل م ت ق ب ل ا ل ر المستقبل الى ا ل م س ت ق ب ممكن نعرف ا ل ت ي م ن ه نعرف ا ل ت ي م ن ه ن ع م ي ف ا ل ت ي م ن نعرف السيمنه نعرف ا ل س ي م ه ن ع ا ل س ي م ن ل نعرف ا ل ب ي م ن ه نعرف السيمنه نعرف السيمنه نعرف السيمنه نعرف سيمنه نعرف سيمنه نعرف ي م ن ا نعرف سيمنه نعرف س ي م ن كل ا ع ر ف سيمنه نعرف ي م ن ه نعرف سيمنه نعرف سيمنه نعرف سيمنه نعرف سيمنه نعرف س ا ن ه نعرف س م ا ه ي ع ر ف سمنه نعرف سمنه نعرف سمنه نعرف سمنه نعرف سمنه ن ع ر ة ه ن ا في أ ن ا ت ب و د ي ع ا ل ا م ت ح ا ن ا هناك اداره ا ا م ا ن ا ت هناك ا د ي ر ك ث ي ر ه ا ل ا م ت ح h م ف ت هناك اداره ا ن ا ت هناك ا د ا ر ن ا ت ه ن ك اداره هناك اداره م ا ن ا ه ن ا د ا ر ه ا ا م ا ن ا ت هناك ا د ي ر ه م ت ح ا ن ا ت هناك اداره الامتحانات ن ا ك م ت ح ا ب ي ت هناك ا د ه ا م ت ح ا ن ا ت ه ن ب ك ا د ا ر ل م ت ح ا ن ا ت ه و ا ك اداره ه د ه الامتحانات هناك ا د ا ن ا ك ا 5 ا ر ه هناك اداره هناك ا ا ر ه ن ا ك ا د ن ا ك اداره ه ن ا م ا د ي ش ه ه م ه اوي دي هي هي هي هي ي هي هي هي ي ه ن هي هي هي ي عندك M. ي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه و هي هي هي هي د ي هي هي هي هي هي هي هي ه e هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه f u ي i ي هي هي هي هي هي ه i هي هي هي i f هي هي هي هي هي هي ه e هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه ه و A, B. انت ي هي هي هي هي هي هي هي ه ت هي هي هي هي هي هي هي هي ه ا هي هي هي هي ن ي ب ي هي ه M هي هي ا ي ه و هي هي هي هي هي هي بيجي بقى ا لقد اردت و ان تكون ا مستقبليه ولكنها مني ك ت ك ي ن في ا ل م ة منها قلنا RHA RHA positive negative ع س ت ق ى ا ل ي ه ومستقبليه ن ا ومستقبليه ي ش و ومستقبليه ومستقبليه ل د و ا sensitizing d o و م س ت ق ى ف ي ه يبقى ل د و ر ما انتي ا ن ت ي بودل لو م ر ة ت ا ن ي ة سكن ترانسيوشن بار اتش هتبقى عندك انتي بودل موجود وانت ح د د ه بقى اهو يحصل كبير ايه هيمولدريك رياكشن ويموت يبقى اول دول بيسموها ايه انتي دايزنج ايه دول ده بالنسبه مقدمه ب على الار اتش يبقى ازاي ك و ن فيه انتي بودل اول حاجه ب ح س الايه ل ا ترانسيوشن ا ل ح ا ل ة ا ل ت ا ن ي ة بقى ا ل ح م ل الحمد من زمان يقولك الار اتش اقوى من الحب دلوقتي الحب اقوى من الار اتش ولكن هذا ا ك ا ن ي ج ان يكون هناك اجزاء واحد يجب ان ي و ن ه ا ك اجزاء واحد يجب ان يكون هناك اجزاء واحد يجب ان يكون هناك اجزاء واحد يجب ان يكون هناك اجزاء واحد يجب يكون هناك اجزاء ح يجب ن و هناك اجزاء واحد يجب ان ي ك و هناك اجزاء واحد يجب ان يكون هناك اجزاء واحد يجب ا ي هناك اجزاء واحد يجب ا و ن هناك ا ا ء و ا ح مشكلة طيب. الأب نيجدل نيجدل. نيجدل مشكلة. إيه؟ ها. لا ي و م ش ك ل ة هناك امامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا الامنا و الامنا و ا ل ا م ا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و ا ل ا م ا و ا ل م ا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا و الامنا ل ا م ن ا و ا ل م ن ا و ا ل ا م ا و الامنا ل أ ن الفيتا الثلج ت ا ع ت ا ل و ل ا د ة time delivery of ل أ ن م ف ر و ض الفيتا والمثابره التلفريشن totally separate مفضلين يراحمون ربنا غالبات بتاعت ا ل و ل ا د ة حسب تلفريشن شويه الفيتا الثلج بيخشوا بين عندهم وضعف الفيتا الثلج اللي هي ايه بطلت و أ م ه ايه negative يبقى دي احنا بيتلفزن يبقى الفولز ايه الفولز انتي بطلت في المدر ايه ثيران وعشان كده التبسيكل تنفيزن ايه الابورشن with decreasing duration. <scripture> <jeu> <andra> ي ج ي ر ك مثلا يبقى في كده اخرج و يعني شخصا ميمون او ل ب ر اسم صغيرين أو ال ا ر و يجي بردو ممكن يصير جبار او ل واحده كبيره واحده صغيرين ا عائزة! اذا كنت في المعمل ان تجمع م ل ي ن ه بحيث ا ن تجمع م ي ن ه ب د ق ا ل بدقه بدقه بدقه ب م ق ه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه ب ي ق ه بدقه بدقه ب ل ق ه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه ب د ل ه بدقه بدقه ب ق ه بدقه بدقه بدقه بدقه بدقه ب د م ه بدقه بدقه بدقه بدقه ب د ي ه ب د ه بدقه بدقه بدقه ب د ه بدقه ب د د ق ه بدقه بدقه ب ه ب د ب د ق اول م ر اول مره اول مره اول مره ا و إ مره اول مره ا ن ل مره اول م ر اول مره اول ت ر ه اول مره اول مره اول م اول مره اول مره اول مره اول مره اول مره ا ل مره اول مره ا ل مره اول ه اول مره ا ل مره و ل م ر و ل مره ا ت ل مره اول مره اول م ه و ل مره و ل مره و ل مره ا ل م اول م ا ل مره ل ا ل مره اول مره و ل مره اول م ر ا و مره اول مره اول مره اول ر ه ا و ا و مره و اول مره ا و مره مره و ل مره ا و ه اول م ه اول م ل م ر اول و ل اول م ر و ل مره اول ه اول مره ا ه و ل م ه اول ه أ ا لان الكلام ده ا <تصفيق> ل ي ع ن ي تعرض د الجيش يجب ان تكون مجانيه ولكن تكون مجانيه ل ولكن تكون مجانيه ولكن تكون مجانيه ل ا ا ل ك ن تكون مجانيه ولكنهم ب ا ك و ا ل ي ن في المسؤوليه و ا و ل ي ه و ا ل م س و ل ي ه والمسؤوليه والمسؤوليه والمسؤوليه و ا ل و ل ي ه و ا ل ي ه و ا ل م و ي ه و ا ل م ي ه و ا ل م س ي ه و ا م س ؤ و ل ي ه م س ؤ و ل ي ه و ا ي ه ا ل م س ؤ و ل ي ه و ا ل م س ؤ و و ا م س ؤ و ل ي ه ا ل م س ؤ و ل ي ه والمسؤوليه والمسؤوليه و ا ل م س ؤ و ي ه والمسؤوليه و ا ل م س ؤ و ي ه و ا ل م و ي ه و ا ل م س ؤ و ل والمسؤوليه والمسؤوليه والمسؤوليه والمسؤوليه و ا ل م س ؤ ي ه ا ل م و ل ي و ا ل م س ؤ و ل ي ا ل م س و ل ي ه ا ل م س ؤ و ل ي ه والمسؤوليه والمسؤوليه و ل ن اضافه الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط ع ا ل ض غ على الضغط على الضغط على الضغط على ل على الضغط على الضغط على الضغط ع ل ن ا ل ض على ا ل على الضغط الضغط على الضغط ع الضغط على ا ل ض غ الضغط على الضغط الضغط الضغط ع ا ل ض ل الضغط ع ا ل ض ل ى الضغط ل ى الضغط على الضغط ع ل ا ل على الضغط على الضغط على ا ل الضغط على ا ل ض غ ل ى ا ل ض غ ا ل ض غ على ا الضغط ل ى ا ل ث ي المستقبل ان يكون هناك اجراءات تتعلق <تصفيقية> ب م س ت ق ب الضغط على ا ل ا ط ل ق و ا ل ت ل ي م ا ا ل ت ع ل ي م ا ت ا ل ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ا ت ا ل ت ع ل ي م ا ت والتعليمات والتعليمات و ا ع ل ي م ا ت و ا ل ل ي م ا ت و ا ل ت ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل ي ا ت و ا ل ت ع ل ي ا ت والتعليمات و ا ل ع ل ي م ا ت والتعليمات و ا ل ت ع ل ي م ا و ا ت ع ل ي م ا ت ا ل ت ي لانه يجب ان يكون السلايبه موجوده في السلايبه موجوده في السلايبه التي يجب ان تكون السلايبه موجوده في السلايبه يلاحين ولكن و م ة جمينة ل ي ش ر اهميه آه... الـ الـ الاهميه ب ا ل بي ك الثانيه ا هي الاهميه و الثانيه ا هي الاهميه ا ة فينا الثانيه ايه ودي ل هي الاهميه ا ل ث ا ن الـ ي n ك ل د ه ا ل م ه ا من ا ش ا ع ر والقراءه والتدريسيه لتعلمها من المشاعر ا ل ق ر ا ء ه و ا ل ق ا و ا ل ق ر ا و ا ل ر ا ء ه والقراءه والقراءه والقراءه ا ل ق ر ا ء والقراءه و ا ل ر ا ء والقراءه و ا ل ق ر ا ء و ا ل ر ا ء ه والقراءه و ا ل ر ا ء ه و ا ل ق ر ا ء والقراءه و ا ل ق ر ء والقراءه و ا ل ق ا ه و ا ل ق ر ا ء و ا ل ق ا ء ه و ا ل ا ء ه و ا ل ق ر ا و ا ل ق ا ء ه و ا ل ن ر ا ء ه و ا ا ء ه و ا ل ق ر ا ا ل ر ا ء ه ا ل ق ر ب ا ل ق ر ا ء ه و ا ل ق ا ء ه والقراءه والقراءه و ع ل ق ر ا ه والقراءه ا ل ق ر ا ء ه و ا ل ق ا ع ه ا ل ق ر ا ء ه و ا ل ق ا ء ه والق 同じぐらいのグループが必要なのに、このグループが必要なのに、このグループが必要なのに、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 وقبلت شيلدرينغ او ايضا صدي عشان اسم ده تبعني صايدر هنا بقى ارنشتاين عمل ثيوري الاسم قالك اني اسمك ان تاكل ايه ده ايه ايه ايه ت ايه ا ي ك ايه ن ايه ايه د ايه و د ي مشاكلين و ي ا م ش ا ل ن كده حاجات ده. داخل ا ل م بقى وشغلانه وجبه كل ك الفايل ي ت ي ن ويعمل كالسنة. ويفكر ي كده حاجات ده. نظريه ض ع ي ف ة اوي ق ا ل لك ايه ريقه ثلاثه ان ريتب الفاكهه ن ح ن ه مجرد ان يكون ه ن ا م ي ع ن يكون هناك مجرد ان ي س و ن ه ن ي م ت ر ح ان ي ك ن ا ك د ان ي ن ه ن ا ل مجرد ان يكون هناك مجرد ان يكون هناك م ج ر ا ي ك ن ا ك م ج د ان يكون هناك مجرد ان يكون ه ا ك مجرد ن يكون هناك ان يكون هناك مجرد ان يكون ا ك مجرد ان يكون ه ن ا ر د ان يكون هناك م ج ان يكون هناك مجرد ا يكون ا ك مجرد ان يكون ه ا ك مجرد ان يكون هناك م ن ر د ان ي ب و ن هناك مجرد م ن يكون هناك مجرد ا ي ه هناك مجرد ان هناك مجرد ان هناك مجرد ان هناك مجرد ان هناك مجرد ان هناك مجرد ان هناك مجرد ان ه و ا ك م ج ن ه いいあげよう、エスムジーノエイ、エスムジーノエイ、ジーノファエスムエイ、な、エスムエイ、エイ、エエイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、a イ、エイ、エエイ、エイ、エイ、a エイ、エイ、エイ、hm、エイ、エイ、hm、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エ <that> ي ع ن يمكن ا يكون ه ا المكان ا ل ي ي م ن ان يكون ه ا ا ل م ا ل ي يمكن ا ي و ن هذا ا ل م ا م ك ن ان ي ك و ه ا المكان الذي ي م ن ان يكون هذا ا ل ا ن ا ي ي م ك ان ي ك و ه و ا ل ا ن ا ل ي يمكن ا يكون هذا ا ل م ا ن ا ل ف ي ان يكون هذا ا ل م ا ن الذي يمكن ا و ه ا ل ا ن ا ي ي م ك ا ي ك و هذا المكان ل ذ ي ي م ك ان ي و ق ه ا ل م ا ن الذي ي ن ان يكون ا ا ل ا ن الذي يمكن ان يمكن ان ي ان يمكن ان يكون ه ا ا ل ا ن الذي يمكن ان يمكن ان يمكن ا م ك ن ا يمكن ان يمكن ان يمكن ان ي ت ك ن ا يمكن ا د يمكن ان ي م ك و ان يمكن ان ي م ان ي م ن ان يمكن ان يمكن ا م ك ن ان ي م ك هجب بقا ا ت عايزين م ح ده بقى تعملنا جابوة ل ي أو ث ل ث ة ت ل ي ومفهمينها ن ت ت ق بقى خلاص بقى. بقى. دي. إيه. إيه لي ا هاي بتتل ا البترين ا دول ممكن يجيب ه ابن ايه ايه لان الواحد يريد يبقى السبيرمس بتاعتهم ايضا ك و ر ت ي ن كنتين ايه ايه اه لكن ا كده بدكشن ديديشن ي ش مش كده اسمها بلايد لندن طيب يبقى كنص يبقى السبيرمس فيها ي ه يا بيه لما موجودين لايشوف ا ب ي ر لانهم ايه دومينت يبقى لهم ي شبهه على طول طيب الاب تقول ها فالزمر هاذي اه فالزمر هذي بي ا ت ط ق و معناها صدق يا م ش ح ا ج ايدي يلي ازاي يعني ا ب ي يلي يبقى واخد مني انا هات ايه او دي انا ماكو ا بقى كبير ع ن ي ش ي ب ق زي ابي يبقى الدولاب تمام طيب يبقى فرق ايه بقى كبير فرق ا ي المظل دي كل هذا ايه و ل ا م ر ان ايه ممكن يكون م ع ه والدي ممكن يكون معاه يبقى الجمع دي、معدي. اي حاجه يكون معاك ايه ايه مع ا ي بكره الاولى ي بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى ن بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى بكره الاولى でも、この時点で、私たちは AB が必要です。<音声>